أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا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 في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيّل فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَمُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ, ويهيئ لكم مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وكلبهم باسط جراعيه بالوصيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 وَأَنَّ السَّارَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ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 114. ولا تستفت فيهم منهم أحدا 115. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 117. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 118. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه 11. قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا 12. وما أظن الساعة قائمة 13. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل من كما لو وولد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 وَأحيين طَبِثَمَرِهِ فَأَصَحَ يُقلَلِّبُ كَفَّيهِ على م أَمْ فَقَفِيهَا وَهِ خَافِيه وَهِن ي خابَةَ عَ عُرون شهَا وَيَقولُول ياَالَتَنِي لَمْ كُشرِك بِرَبّ أَحَد وَلَمْ تَكُهُ فأَتُ يصُونَهُ مِدونُ الله وَمَا كانَان مُ 119. هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء زلناه من السماء فاخضر نفبه نبات الارض فاصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر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 فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً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 بئس للوالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 ويجابل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 لَمْ يُؤَاخِذْهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِينًا كَرِيمًا قُرْأَهْنَا هَلَكْنَا هُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجَْعَ بَيِْهِمَا لَنساحوتَهُماَا فَتَّ خَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحررِ السَّربَ فَلََّا جَوَزَ قلَ لِفَتَهُ آتِناَ غدَأَنا لَقَد لَقنَا مِنْ سَفَلنَ هذا نَصبَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَاهُ مَا قَصَصَا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 اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان يقضى فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فيراط بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا هممَّ السَّفينَةُ فَكَانت لممَ ساكينَ يَععملونَ فيِي البَحرِ فَأَرَدتُأَ عبَهَا وَكانَ وَرَ أَهَُّ أخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فَكَانَ أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طضيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأََّ الجِدَاءُ فَكَانَ لِول مََْتي مَيْ فِي المدينَةِ وَوكَانَ تحتهُ كَزُ لَ مَا وَكَانَ أَبُوه مَا صْوالِحَا فَأَردَ رَبّكَأَ بَلُ غَ أَشُجدهُ مَا وَيَسَْخْرِ جاكَزَهُماَا رَرحمَةَ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 قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ تُعذِّب وَإِنَّ آمَ تَتَّخِذْ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى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 ثُمَّ اَتْبَعَ شَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَبَيْنَ الصَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ 111. تجعل بيننا وبينهم سدا 112. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 113. آتوني زبر الحديد 114. حتى إذا ساوا بين الصدفين قالهم فخوا فَإِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِضَ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي إِذ ج أَوأَدُ رَبّ جَلَهُم دَكك أَوكَانَ رعدُ رَبّ حَّ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَومَائذ يَموجُ فيِي بَعْضِمٍ وَنُ فيِيخَف السّورِ فَجَمَعنَاهُم جَى ذَعرَدْنا جَهَنَّ مَا يَومَئذ للِكَافِرينَ عرضا 118. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا 119. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا ادنا جهنم لما للكافرين نجلا قل هل ننبئكم بالاخشرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ونقوا ايه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا 124. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 125. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا 126. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو 119. وكان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 110. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما